بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد ومن المؤمنين الاولين طلحه بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مجره التيمي القرشي هذا من قول ابي بكر رضي الله عنه الحظ هو الحث والتشجيع الحث والتشجيع نعم في الآية ولا يحض على طعام المسكين ما معنى يحض يشجع ففي الآية هنا حظ على الإسلام تشجيع عليه طيبنا ومن المؤمنين الأولين طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ابن مولا الطيمي القرشي، وقد كان عرف من الروهبان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته، كان. كان قد علم من من من أهل الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. فلما دعاه ابو بكر وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه الله به ورأى الدين متينا شديدا قويا هذا دين قوي بعيدا عما عليه العرب من المثالب المثالب وهي النقص بعد الى الاسلام لما راه دينا صحيحا لما راه دينا حقا لما ديناً افضل من دين اهل مكه ترك دين اهل مكه وانتقل متين يعني قوي شديد المثالب المثالب هي العيوب عيوب سيئات ومن الموالي ايضا ممن سبق إلى الإسلام صهيب الرومي رضي الله عنه كان عربيا فسرق ثم بيع في بلاد في بلاد الروم. وعاش حياته هناك ثم رجع إلى بلاد العرب فكانت لغته ضعيفة لأنه سكن معظم حياته مع غير العرب. كان من المسلمين واشتهر في الكتب بصهيب الرومي وهو ليس روميا الأصل بل هو عربي أصل. وكان من الموالي رضي الله عنه صهيب كان من العبيد لأنه أخذ عبدا ثم بيعه. وعمار بن العنسي عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد ومرأتان وابو قطر يعني يقول, سعيد يقول عمار بن ياسر إني رأيت النبي ولم يكن من المسلمين أحد إلا كم؟ إلا خمسة. خمسة أعبد خمسة من الرجال ومرأتان وابو بكر. وكان أسلم أبوه وكذلك أسلم أبو ياسر وأمه سمية. أبو عمان وأمه أسلم كذلك وسنعرف أن أمه ماتت تحت العذاب وما أبوه فترك. من العذاب ولكنه مات بعد ذلك لقليل من؟ أسلم هذا أسلم <تصفيق> نعم أسلم أيضا ولكن الذين كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا الذين كانوا في بيته أسلموا ما يقول <تصفيق> خمس لا هو <تصفيق> يريد هنا أن يقول إنني عندما هذا كثير في ال... في كتب <تصفيق> السيرة ها خمسة فيما يظم هو فيما يعلم قال عندما أسلمت كان هناك خمسة مسلمون قبلي خلان وخلان وخلان وخلان يذكرها هذا مما علمه هو وليس معناها أنه ذكر ذلك يقينا وكذلك من السابقين الأولين عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم لبعض مشركي قريش. كان راعيا عبد الله بن مسعود فلما رأى الأيات الباهرة وما يدعو إليه الإسلام ومن مكارم الأخلاق ترك عبادة الأوثان ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملازما له وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا الدخول على الرسول معه باهلة يعني واضحة جدا ظاهرة. وكان رضي الله عنه كان عبد الله ابن بن مسعود. كثير الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه لا يمنعه ما وكان يمشي أمامه ويستنره إذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. يسطره يعني يغطيه عند البسر ويأمره إذا قال وينطره إذا نام واضح جدا نور باهر نور مضيء وقوي وينبسه عليه إذا قام فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضع حذاء نبي في يديه وينتظره ومن السابقين الأولين أبو ذر النعل والحذاء من السابقين أيضا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وكان من الأعراب من أعراب البادية فصيحا حلو الحديث أبو ذر كان صاحب بلاغة من الأعراب وكان حديثه جيدا علوم الحديث نعم. الحديث قلوب الحديث بليغا ومن السابقين الأولين أبو ذر الغفاري أبو ذري رضي الله عنه كان من اعراض البادية كان عربيا صحراويا من أهل الصحراء حلو الحديث كلامه جيد ولما بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر قال لاخيه أخيه إلى هذا الوادي اجتب جملك وذهب إلى هذا المكان <تصفيق> نعم فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيه الذي يقول إنه نبي ياتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتنه هو في البداية أجسل من أجسل قال أتنه بالأخبار ثم عود الي فانطلق الأخو حتى قادم مكة ذهب الأخ حتى وصل إلى مكة وسمع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يستمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أبي ذر رجع, أخي رجع إلى أخيه فقال رأيته يأمن بمكالم الأخلاق بأفضل الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشهر يعني هو قال انه يقول كلاما جيدا فقال ابو ذر ما شفيتني مما معرض <تصفيق> <تصفيق> يعني ما شفيتني هذا لا يشفي قلبي انا اريد معلومات زيادة فتزود النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعني حمل الزاد حمل الطعام وحمل قربة له فيها ما القربة كيس من الجلد يصنعونه من جلد الخروف في العاده كيس كيس, كيس. تزود أخذ الزاد والطعام وعمل. حمل هذا كله قربته قربته فلما اصبح احتمل قلبته بالكسر القلبة هي كيس الماء وزاده هو الطعام حمل النبي حمل ابو ذر القربة التي فيها الماء والزاد والطعام لكي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأ حتى قدم إلى مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ذهب إلى المسجد يعني المسجد الحرام ولكن عند المسجد قوم كثيرون وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يسأل عنه كره أن يسأل عن النبي لما يعرفه من كراهه كوريشن لكل من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيا أن يكلم أحدا بيادنا ويعلم أن الناس يغضبون من من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فأتى المسجد ذهب إلى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه التمس يعني بحث ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكانها أن يسأل عنه لم يحب أن يسأل لأنه يعلم أن قريشا تغضب وتكره كل من سأل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أدركه الليل، حتى جاءه الليل وهو على ذلك، هو لا يدري من يسال فعرف، قال، فبقي هكذا حتى أدركه الليل، رأه علي رضي الله عنه، بينما علي راجع إلى بيته راه فعرف أنه غريب، فأضافه عنده، طلب منه أن يكون ضيفا عنده ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء على قاعدة الضيافة عند العرب هذا أطلوب عند العرب أنه لا يسأل الضيف عن سبب قدومه إلا بعد ثلاثة لا نسأله عادة العرب, عادة العرب. ليس شرعا عادة أنه إذا جاءهم ضيف لا يسألون إلا بعد ثلاثة أيام فلما أصبح احتمل رجل قربته لما جاء الصباح حمل القربة في الماء وزاده وطعامه إلى المسجد وظل ذلك اليوم بقي ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ظل كذلك وهو لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله النبي فعاد إلى مضجعه رجع إلى نفس المكان الذي كان فيه من قبل فما به علي علي رضي الله عنه وجده نائما في مكان قريب من المسجد فأخذه إلى بيته ولم يسأله من أنت ولماذا جئت ولم يسأله عن شيء وفي اليوم التالي رجع الرجل إلى نفس المكان فرأىه علي رضي الله عنه مرة ثانية ثم قال له علي ألا تحدثني؟ ما الذي أقدمت؟ ألا تقبلني؟ ما السبب الذي جئت من أجله هنا؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لا ترشد لا ترشدني فعلت إن أعطيتني العهد والميثاق أنك ستدلني فعل ففعل علي فأخبره قال إنه أخبره بالخبر أنا جئت لكي أتبين حال هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال علي الله إنه حق هذا صحيح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني إذا كنت تريد أن مقابلة انتظر إذا أصبحت إذا جاء الصباح ومشيت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك إذا رايت شيئا إذا رايت اجتماعا من قريش إذا رأيت مشكلة شيئا أخافه عليك كنت كأني أريك الماء يعني رفعت صوتي كأنني أبوني، كأنني أريك الماء. فإن مبيت فاتبعني حتى تدخل مدخري. يعني لم يولد علي رضي الله عنه أن يمشي معه أبوه ريت إلى مكان النبي صلى الله أبو ظالب أن يمشي معه إلى أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي أنا سأمشي وأنت تتبعني تمشي خلفي. هذا رأيت شيئا خطيرا وقفت أنا فما كانني أقول فلا تنتظرني وابتعد لكي لا يعرف احد من اهل مكه انك جئت للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ففعل فانطلق يتبع اثره يتبع أثر علي حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ابو ذؤيب فسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم واسلم سمع وأسلم في مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى قومك فاخبرهم حتى ياتيك عمرو ارجع قومك وبلغهم حتى امر ربك قال, قال والذي نفسي بيده يقول ابو ظبي والذي نفس بيده يعني والله الذي روحي في يده لا لأصرخن بها بين ظهرانهم أنا ساصيح بهذه الكلمة بين ظهورهم سأذهب إليهم وأرفع صوتي بين ظهورهم يعني في وسطهم بينهم فخرج جاء أبو حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته وقف عند المسجد الحرام ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقام قوموا يضربونه فضربوه حتى أضجعوه ضربا شديدا حتى وقع على الارض وأتى العباس فأتب عليه يعني غطى عليه بجسمه وقال وي لكم تعلمون أنه من غفار غفار قبيلة بين مكة وبين الشام قرية في وسط بين مكة والشام هي قبل المدينة قريبة من ملكة فإن هذه غفار قبيلة كانت تعيش تسكن الصحراء والطعام قليل عندها ونزول المطر قليل وكان كثير منهم يخرجون إلى قتال القوافل والتجارات كانوا مجرمين يسرقون أموال التجارة التي تمر ببلاده كان بعضهم هكذا ولهذا لما وقفوا يضربونه يضربون من؟ أبداً فقام العباس وأكب عليه جاء العباس يغطيه بنفسه يكب عليه أن يستره بنفسه ويقول أي الناس أولستم تعلمون أنه من غفار ألا تعلمون أنه من قبيلة غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليه أن طريق التجارة من, من مكة الى الشام قمر على غفار بينما فانقذه منهم اخرجه من بينهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا اليه فاكبل عباس عليه مره ثانيه والحديث رواه البخاري من اليوم الثاني وكان رضي الله عنه من أصدق الناس قولا ومن ازهدهم في الدنيا كان أبو ظر من أصدق الناس قولا وكان شديد الزهد في الآخرة هذا أبو ظر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام هذا ومن هؤلاء السابقين سعيد بن زيد رضي الله عنه العدوية القرشي وزوجه فاطمة بنت الخطاب سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وزوجه فاطمة بنت الخطاب هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخت عمر وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل هذه الزوج العباس ابن عبد المطلب هي من المسلمات التي دخلنا في الإسلام أولا هي زوج من زوج العباس ابن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشف عبيدة بن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين عبيدة من السابقين وتأخر إسلام أخيه أبو سفيان بن الحارث وأسلم قبل حنين قبل فتح مكة وسنرى هذا إن شاء الله تعالى في قصة فتح مكة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة عبد الله من عبد الأسد المخزومي القرشي أبو سلمة هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم هو وزوجه أم سلمة ولما توفي أبو سلمة تزوج النبي أمة سلمة فكانت من أمهات المؤمنين. وعثمان بن مظعون الجمحي القرشي رضي الله عنه وأخوه قدامة. عثمان بن مظعون طيب هو أول من سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف الصالح. هذا سبب تسمية السلف بالسلف الصالح. طيب لما مات عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له رحمك الله يا عثمان كنت سلف هذه الأمة الصالح فهمنا ولما قالت زوجه أو قالت امراه والله لقد أكرمك الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك كيف تعلمين أن الله أكرمه والله إذني لرسول الله ولا ادري ما يفعل بي يعني أنا رسول الله لا أعلم الغيب لا أعلم ماذا يكون فلا يجوز أن نقول هذا لا يجوز أن نقول فلان في الجنة لأن هذا من القول على الله بغير علم ولكن نقول نحسبه شهيدا لا نذكيه على الله نرجو أن يكون من أهل الجنة وهكذا نشهد أنه كان حسن الأعمال في الدنيا نسأل الله القبول مثل هذا الكلام والأركم بن أبي الأرقم المخزومي القرشي الأرقم رضي الله عنه هو صاحب أول مدغسة في الإسلام كان المسلمون يجتمعون في بيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم يعلمه الدين عند جبل الصفا فكانت دار الأركم بن أبي الأركم كانت أول مدرسة اجتمع فيها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين أيضا خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد الشمس الأموي القرشي طيب خالد ابن سعيد ابن العاص سعيد ابن العاص ولد خالد كان سيدا في مكة كان سعيد إذا لبس العمامة لم يلبس أحد عمامة أمامه احتراما له إذا لبس عمامة كلهم يخلعون العمائم احتراما له يقول كان أبوه سيد قريش إذا, يعني إذا لبس عمامة لم يعتم قراشي إجلالا له وكان وسبب إسلام خالد هذا من المسلمين الأولين وأبوه سيد القوم فلما ترك دين آبائه وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب ذلك أنه قد رأى في منامه أنه سيقع في هاوية رأى, رأى خالد يوما أنه يقع من مكان عال من فوق جبل أو من فوق يقع في مكان من مكان عال إلى مكان منخفض رأى نفسه يسقط من هذا المكان ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أمامه وينقذه ويساعده في هذا اليوم فهمنا فجاء إليه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إلى ما تدعو يا محمد إلى أي شيء تدعو فقال أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع وأدعوك إلى الإحسان إلى والديك وأن لا تقتل ولدك خشية الفقر لا تقتل ابنك خوفا من أن تكون فقيرا بعض الناس يظن أنه إذا كثر الأولاد أصابه الفقر ليس, ليس الأمر هكذا؟ الله سبحانه يقول نحن نرزقهم وإياكم الله يرزقهم كما يرزقكم فلا تقتل ولدك خشية الفقر وأن لا تقرب الفاحشة لا تقرب الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن لا تقتل نفسا حرم الله قتلها لا تقتل أحدا خاصة إذا كان الله حرم قتله إلا بالحق إلا إذا وجد حق لقتله وأن لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده لا تأخذ شيئا من مال اليتيم إلا بالحسن ما معنى بالحسن إلا إذا كنت مسؤولا عن هذا اليتيم فتأخذ من ماله بما يناسب حاله بالضبط يعني يحتاج إلى مال لطعام لشراب تأخذ من ماله وتطعمه فإنه تأخذ من ماله وتكسوه وتعالجه وتشتري له ثيابا مما له بالحسن ولا تبالغ ولا تزيد، وأن توفي الكيل والميزان بالقصد، أن توفي الكيل وأن توفي الميزان بالقصد يعني بالعدل، وأن تعدل في قولك أن تكون عادلا فلا فلا تظلم الناس، ولو حكمت على ذوي البعض حتى إذا كنت تحكم بين الأقارب. أو بين القريب والغريب فلا تحكم لأقالبك لأنهم أقالب بل كن ماذا؟ كن عادلا وأن توفي لمن عاهدت وإذا عاهدت عهدا فأوفي بالعهد ولا تنقضه تمام؟ كيل في ماذا؟ نعم كيل الكيل الكيل الكيل هو الـ الـ ما يقابل الوزن الوزن ما يوضع على الميزان. الكيل يكون بالحجم مثل اللتر مثل ال مثل هذا يسمى كيل. انظر إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن سعيد. رأى أنها أوامر موافقة للطبيعة موافقة للفطرة. لا ينكرها عاقل. يقول: اترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. ينظر إلى الأصنام نعم هي لا تنفع ولا تضر حقيقة. فهمنا؟ أحسن إلى والديك هذا لا يمكنه أحد إذا كنا لرجل أحسن إلى والديك هل في هذا شيء منكر هل في هذا شيء يعترض عليه معترض؟ لا وإذا قلنا لا تقتل ولدك خشية الفكر لا تقرب مالا يتيم كلها أمور موافقة للفطرة موافقة للطبيعة لا يمكنها عاقب فأسلم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ غضب عليه ابوه وآذاه غضب ابوه عليه كيف تترك دين ابائك وتتبع دينا جديدا وآذاه حتى منعه الكود كان يمنعه من الطعام فانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك اباه وكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى معه ويعيش معه ويغيب عن أبيه في ضواحي مكة. كان يغيب عن أبيه، يتركه، ويبتعد عنه، ويذهب إلى ضواحي مكة إلى أطرافها. وأسلم بعده أخوه عمرو بن سعيد، وقد أسلم أخوه بعد ذلك. وهكذا دخل هؤلاء الأشراف في دين الله، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيف يضرب به أعناقه حتى يطيعوه صاغرين لمن يقول إن الإسلام قد انتشر بالسيف وإن الإسلام دين القتل ودين الدم ودين السلاح ومن يقول هذا نقول انظر إلى هؤلاء المسلمين الأولين كلهم سادة مكة كلهم من سادة القوم عثمان بن مضعون عثمان بن عفان أبو بكر رضي الله عنه انظر إلى عبد الرحمن بن عوف كلهم سادة كلهم من سادة القوم رأينا خالد بن سعيد طيب هؤلاء سادة القوم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلهم يسلمون ما الذي كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لكي يلزمهم بالإسلام رغم عنه لم يكن شيء لم يسلم هؤلاء إلا لأنهم وجدوا هذا الدين دين الحق وإلا لأن الله سبحانه وتعالى هداهم وفتح قلوبهم له فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين صاغرين يعني ذليلين له لم يكن معه شيء يلزمهم به حتى يطيعونه وهم حتى يطيعوه وهم صاغرون ومن جهة أخرى لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء يرغب في هذا الدين حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم يعني لم يكن معه سيف يخوفهم ولم يكن معه مال يرغبون لم يكن إن أسلمت أعطيتك مليونا وأعطيتك كذا وأعطيته لم يكن معه شيء لا شيء يخوف ولا شيء يرغب وهم كما كنا سادة القوم لم يكونوا من الفقراء لكي يسلم من أجل بعض المالب هذا كان غنيا كان سيدا في قومه لم يكن معه ليس معه ما يرغب فيه حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم وذوي الثروة منهم يتركون أصحاب الثراء والمال ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكلوا من فضل ماله يعني لم يكن عندهم سبب لهذا بل كان الكثير منهم واسع الثروه اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم كان غنيا اغنى من النبي صلى الله عليه وسلم مالا كابي بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وخالد بن سعيد وعبد الرحمن بن عوف وغير ذلك فهمنا طيب هذا بالنسبه لمن بالنسبه للاغنياء فلما اتبع الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفقراء ايضا لم يكن لديهم شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بهذا بالسيف ولم يرغبهم فيه بالمال فلما أسلموا وتحملوا الأذاب وتحملوا العذاب من أقوامهم لأنهم ضعفاء وصبروا على ذلك نقول ليس لشيء إلا لأنهم وجدوه دين الحق إلا لأن الله وضع في قلوبهم أن هذا هو الدين الصحيح ولهذا قال المصنف والذين اتبعوهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي الموالي هم العبيد اختاروا الاذى والجوع والمشقة مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء اختاروا الاذى اختاروا طريقا صعبا طريق الاذى طريق المشقة المشقة هي الشده والصعوبه مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لو اتبعوا سادتهم لكانوا في هذه الدنيا أهدأ بالا وأنعم عيشة لو أنهم اتبعوا سادتهم كما اتبعهم العبيد الآخرون لعاشوا في أمن يأكلون الطعام وينامون مطمئنين ولكنهم اختاروا هذا الطريقه الذي يؤدي بهم إلى المشاقات والصعوبات، بحيث لو اتبعوا سادتهم لكانوا في هذه الدنيا أهدأ بالا كانوا أكثر هدوءا وأنعم عيشة وكانت عيشتهم ناعمة سهلة اللهم ليس ذلك إلا من هداية الله ليس هذا إلا بسبب هداية الله سبحانه لهم وسطوع أنوال الدين عليهم سطع بمعنى أضاء بقوة خطوع أنوار الدين عليهم أنوار الدين سطعت عليهم حتى أدرقوا ما هم عليه من الضلال. نول الله قلوبهم وأضاء نور الدين عليهم حتى أدرقوا أنهم كانوا على الضلال وأن ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى علم الفرق بين هذا وهذا فاتبعوا الهدى هذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ماذا سجلا ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات إلى الدعوة في جهرم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصلاة والتوكل عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته